العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع درس الرضا يقول صاحب الكتاب حافظه الله تعالى قد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه أي الرضا واختلفوا في وجوبه على قولين قال شيخ الإسلام ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله هذا الرضا واجب بلا شك انما الرضا الذي هو هل هو واجب أو مستحب هو الرضا بما يصيب العبد بما يصيب العبد من أقدار الله تبارك وتعالى مما يخالف هواه فهل يصبر أم يرضى فهذا هو يعني إيه الاختلاف هل هو واجب أم مستحب؟ أما الرضا بالله ربنا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله فهذا بلا شك هو الرضا الواجب، فهذا أساس الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله رب وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله غفرت ذنوبه. هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي وقد تضمن الرضا بربوبية الله سبحانه وإلهيته والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بدينه والتسليم له ومن جمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا أي جمعت بكمالها وتمام درجتها وهي سهلة بالدعوى واللسان وهي من أصعب الأمور عند التحقيق والامتحان. ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ما يخالف هوى النفس ومرادها. من ذلك يتبين أن الرضا حين يمتحن الإنسان كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لا على حاله. فإنسان يرضى بالحلم. وحسن الخلق وإذا امتحن يخالف الخلق الحسن فالحال والمقال فالرضا بإلهيته سبحانه يتضمن الرضا به وحده وخوفه ورجاءه والإنابة إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعلى الراضي بمحبوبه كل الرضا وذلك يتضمن عبادة الله وحده والإخلاص له وحده فهذا هو الرضا الكامل والرضا بربوبيته سبحانه يتضمن الرضا بتدبيره لعبده ويتضمن إفراد الله بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه الرضا بتدبير الله لعبده لأن التدبير يعني ولله المثل الأعلى لو والد في أسرة أب فهو يدبر الأمر والأولاد بيعترضوا ولأنهم أطفال أو ليسوا راشدين ولله المثل الأعلى الله يدبر لك وأنت محدود العلم ولا تدري العواقب ولا تعلم الغيب فالله تبارك وتعالى يدبر لك أحسن تدبير ولكن العبد يعترض وهو مثل الابن العاق ويتضمن الرضا إفراد الله بالتوكل يعني لما الإنسان بيتوكل يرضى بما يفعله الله له يعني هو متوكل على الله أي وكل الأمر إليه فالله تبارك وتعالى اختار له شيء هذا الشيء يخالف هواه أي لم يتم الأمر فالمتوكل الصادق يرضى ويسلم لأنه لا يشترط على الله إذ يتوكل عليه أن يحقق له مرادة لأن هذا الشرط ليس معناه التوكل التوكل يلزمه التفويض والتسليم والرضا بتدبير الله تبارك وتعالى والرضا يتضمن إفراد الله بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه وأن يكون العبد راضيا بكل ما يفعل به فالاول يتضمن رضاه بما يؤمر به والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فيتضمن الرضا بما يأمر الله به والرضا بما يقدره الله عليه ولو يحسن العبد في تحقيق الرضا لست راح أهنأ الراحة ودي يعني عبارة يعني ننتبه لو يحسن العبد في تحقيق الرضا هذه العبارة ليست في الكتاب لست راح أهنأ الراحة حتى الرضا بالعقوبة يعني إنسان بيعاقب بيبتلى حتى الرضا بالعقوبة مع الإقرار بالذنب يكون له ثمرة يخفف العقوبة وقد يرفعها ويثبت العبد في التوبة لما يعلم أن هذه العقوبة على الذنب فيتوب ويثبت في التوبة ويعقب انشراح الصدر ويحمي من الكآبة والحزن يعني الإنسان اللي بيسيء ثم يعاقب فإذا واجه العقوبة لو كان أمر بيننا وبين بعض بين الناس وبعضها فإذا واجه العقوبة بالشكر يقول والله انت لك حق تعمل أكتر من كده وأنا غلطان إيه اللي بيتبعه يحس كده أنه هو يعني هو بيعاقبه على ذنب أو على يعني أمر فعله فقال له والله انت لك حق تعمل اكتر من كده وانا غلطان الزوجة الابن انت لك حق تعمل اكتر من كده وانا غلطان فبيستريح المعاقب ويقول طب ما عدتش تعمل كده. وممكن ايه يقطع العقوبة قصرة والعكس بالعكس هو انا عملت ايه بس وانا استاهل كل ده هو طب انت ويعترض على, الإيه؟ على العقوبة فهو بيزيد عليه من العقوبة لأنه يحكم أنه لا يشعر بفداحة الذنب وأنه يستحق أكثر من ذلك وهو له عليه السلطان وهو حريص على مصلحته وكل هذه الأمور تجعله يضاعف له العقوبة حتى يفيق واحد يضرب واحد عصيطين علشان يأدبه فوجدوا ما وصلت له الرسالة الرسالة لم تصل فبضربوا كمان عصيتين الرسالة لم تصل فضربوا كمان عصيطين قالوا خلاص أنا, أنا غلطان لما قال أنا غلطان ده يعني اعتراف أو ابتداء أن الرسالة توصل فحتى الرضا بالعقوبة يخففها ويرفعها ويثبت العبد في التوبة ويعقب انشراح الصدر ويحمي من الكآبة والحزن لأن عدم الرضا بالعقوبة هي تزيد وتثقل وربما يعني تطول، فيكون من مضاعفتها ولوازمها زمها الكآبة والحزن. ونضرب أمثلة كده الرضا بالشقة بيوسعها واحد مطبخ دية. كل ما يجي يدخل المطبخ في المطبخ دي الشقة قطين الصلاة صغيرة خلاص كده هو طول ما هو في شقة, شقة يشعر بعدم الرضا تضيق أكثر ويختنق إنما لو رضي بتتسع عليه لأن المسألة مسألة شعور وصدر ونشرح صدر يعني خليك كده شقة ضيقة ديئا أضرب له مثال أجيب واحد مسكين يعني في عشر جنب شريط الأطر وهنده له مجانا يعني هيبقى سعيد جدا ومسرور كله شعور مجرد شعور لأنه بيشعر أنه دي نعمة نعمة عما كان فيه الثاني بيشعر أنه يستحق أكثر من ذلك وأنه هو ده حظه وحش كل هذا من الشيطان والرضا بالدخل يباركه يعني هعمل إبل خمسة مائة جنيه أنا هعمل كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ويحسب ويضرب ويحسب ويضرب في النهاية هو مقوق وصاخط فبيج ذلك أخلاق سيئة وسب وأمور كثيرة جدا ويعني عدم رضا عن الله تبارك وتعالى فالرضا بالدخل يباركه والرضا بالبلاء يهونه يعني لما تشتكي من طوبة والبرد الشديد بيزيد البرد ولما تشتكي من الحر بيزيد الحر من رايح مشوار والدنيا والجو حر جدا تقول الحر شديد وتنفخ بيزيد الحر إنما لما ترضى بيهون يهون ويسهل وتهون عليك ده سبحان الله يعني امور كده بتتقلب الواحد إيه؟ هذا التقلب عبرة سبحان الله يقلب الليل والنهار فيهون الأمر وليس معنى الرضا بالقدر عدم دفعه بالقدر وإنما الرضا هو عدم الاعتراض عدم الاعتراض على ما ينزل بأن يبرئ نفسه ويتهم القدر المطلوب الرضا وعدم الاعتراض على ما نزل يعني لا يعترض على ما حصل إنه حصل قدر الله وما شاء فعل ده أمر كان مستحيل ما حصلش إنه مش هو حصل يبقى كان مكتوب يبقى مدام كان مكتوب يبقى كان لازم يحصل حصل يبقى مدام حدث ووقع يبقى ما تقولش لو لو دي ما لهش أي محل من الإعراب ولا من الصحة إنه حصل فلا يتهم القدر ثم يعمل على دفعه بالقدر مرض يبقى كشف دواء ذنب باستغفار استغفار وتوبة كربي يبقى بالصبر والصلاة والدعاء ويعمل على دفع القدر بالقدر فهذه عبودية دفع القدر بالقدر عبودية واستعين بالصبر والصلاة إذا في حاجة أنت هتستعين بالصبر والصلاة فهذه عبودية دفع القدر بالقدر وحسن ظن برب البريجة سبحانه وتعالى يعني الإنسان لا تفكر فيما حدث وتفتح على نفسك هذا الباب الندم على الخطأ أو الذم له حد وهو كره المعصية كره معصية الله وتعظيم أمر الله وإجلال عظمة الله والخوف من غضب الله وسخطه ثم يحول هذا الندم إلى استغفار واستدرك إلى استغفار واستدرك أما الندم الذي هو التحسر والحزن والاكتئاب وقول لو ولولا فإنه يفتح باب الشيطان وهو ده السخط فليس معنى الرضا أي الشعور بالفرح مثلا يعني واحد أصاب شيء يؤلمه ويشعر ده هذا الشعور ده أمر فطري ففقد منه مال أصابته مصيبة فهو لا يعترض وإنما يرضى ويعلم أن تدبير الله له خير وأنظر في حسن العاقبة وفيما يلزمه أن يفعل ما هو الأرض لله قل الحمد لله إن الله إن الله رجب أنظر إلى نسبة العافية إلى نسبة العقوبة احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنظر إلى عملك وما تسببت في نزول هذه العقوبة عليك أصلح هذا العيب حتى ترفع العقوبة أكثر من الاستغفار هذا هو إيه؟ الأمر إنما مسألة الخلاف الرضا والصبر يعني هذا الكلام ممكن نفس إن إنسان يشعر بالرضا مع هذا الألم يشعر بالرضا عن الله سبحانه وتعالى ويعلم حكمة الله ممكن إنسان يشعر بالضجر يعني يبقى متألم وضجر هذا الضجر حبسه هو الصبر لأنه امتناع الصبر تحمل فبيتحمل وما يقولش أخر يعني بيتحمل عن الشكوى يعني الشكوى اللي هي المذمومة لغير الله تبارك وتعالى أو الشكوى بالباط فبيتحمل ويتصبر وهذا هو الصبر هذا هو الواجب والحرام إنه هو إيه يجهل ويسخط ويتكلم بما لا يرضي الله وأما الرضا بنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا فتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون الرسول أولى به من نفسه فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته صلى الله عليه وسلم ولا يحاكم إلا إليه ولا يحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم غيره البد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوى والقدوة وهو المتبع فلو تعارض قول أي كائن من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا والرضا بالنبي رسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين طريق الجنة وهو الطريق المأمون المضمون المعصوم وغيره يجتهد فالمجتهد قد يخطئ وأما الرضا بدينه بدين الله الإسلام فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي العبد كل الرضا ولم يبقى في قلبي حرج يعني دي مسائل المسائل دي في الواقع بيبقى في حرج في الواقع في البيوع البيعان بالخيار ما لم يتفرق واحد اشترى ودفع الفلوس وانتقى قبضت الفلوس هو تفرج على السلعة وقال دي بكام وقال له بعشرة الآن شاء طيب مش ممكن تكون أقل من كده طوله لا ده أخير هو ما فيش أقل من كده الماشي ودفع الدفع ممكن تكون أقل من كده آه ممكن بكام أقل حاجة بتسعة وهو علشان خطرة ومش عارف ليه وأم دفع التسعة وبعد ما دفع وانت أبطل بدأ له أن يرجع في الإيه؟ في البيت يبقى الحكم البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني قد بدأ لي إن أنا أترك السلعة من الشخص فيعني جزاك الله خيرا يعطيني ما دفع فممكن يشعر بالحرج الشديد والغضب كذلك مسألة المؤخر والمقدم والقائمة والأحكام الأسرة وكذا والحضالة وكذلك أحكام بر الوالدين ولا تقول أنه مأف فقد يتعرض لأمر يرى حكم الشرع فيه لا يوافق هواه فهو يشعر بالحرج والضيق، فهذا الشعور لابد أن يرفض ولا بد لا ترضى عنه وأن يقاوم وأن تحذره وأن تستعيذ بالله من شره وأن تبرع إلى الله منه تحس به وتبقى متدايق أن البيعة رجعت متدايق طب تعمل إيه؟ تكره هذا في نفسك حتى إيه لا تؤخذ به وتقول له تفضل جزيرا يبقى أنت بتكلم كلام شرعي وخلف إحساسك وهكذا المرأة والرجل والابن ومعاملات الناس فلا يبقى في قلبي حرج فإن وجد الحرج اللي هو اللي بيغلب الإنسان يبقى لابد من رفضه وعدم الرضا به والتبرع إلى الله منه وهو التسليم وسلم له تسليمًا سلم لله تبارك وتعالى الحكم تسليم أما أن يجادل بالباطل وأن يقول يعني زي ما الناس بتقول قلك يعني شوف إحنا خلينا نتكلم مع بعض كده ويعني ما دخلش الدين في في المسألة دي علشان ما إيه من غلطش ما دي أكبر غلط ما تدخلش الدين أكبر. ما دي أكبر غلط وفي غلط بعد كده ما تدخلش الدين ولا هتدخل إيه يعني بص إيه خلي يعني مش لازم نتكلم بالدين علشان إيه خلينا يعني إيه مع بعض كده ومش لازم ندخل الدين في الموضوع بتاعنا ما لها ندخل ميه لما دخل الدين بها ندخل البطل على طول إن الدين هو العدل أعدل قائم بالقسم فلا بد من التسليم ولو كان مخالف لمراد نفسه أو هواه أو قول مقلده مقلده وشيخه وطائفته المقلد اللي هو المتبوع بالنسبة للعامي يعني هو بيقلد فلان هو مش عارف الحكم في المسألة. فبيتصل بشيخ هو ده الشيخ الكبير بتاعه يقول له إيه إيه رأيك في العسان المدني؟ يقول له ما تروحش يوم ما يروحش وهو مش هيسأل لي ولا كذا إن هو واثق في هذا اللي الشيخ وبيقلده أو شيخه مربيه أو معلمه هو طالب علمه بيتعلم عليه أو طائفته هو مثلا حزب النور أو دعوة سلفية أو حزب الحرية والعدالة وكذا فكل ده لو كلام النبي عليه الصلاة والسلام في جانب وكل ده في جانب تخليك في جهة اللي فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان الجانب التالي كائنا من كان يعني كائنا من كان دي تحطه تحتها كيف تحطه تحتها كل اللي بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أول أبو بكر لغاية ما احنا موجودين خلاص كده يبقى الحاج التمتع بالحج يبقى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا بيأمر الناس بالإفراد وينهوا الناس عن التمتع بالحج والعمرة في سفرة واحدة نقول بقى اللي سبب كذا وسبب كذا وسبب كذا والسنة كذا كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون قال أبو بكر وعمر يقوشك أن تسقط عليكم حجرة من السماء هو أبو بكر وعمر إلا متابعين للنبي عليه الصلاة والسلام ده مسألة واضحة جدا وإنت طبعاً الكلام ده تحس أنه سهل خالص لأن يعني إيه أنت بتقرأه بس إنما مش أبو بكر وعمر بقى ده لو مثلاً شيخ من مشايخ الدعوة أو شيخ من المشايخ المشهورين أو شيخ كبير لك يعني إيه مقربك يعني ممكن تتأول يعني إيه يعني المسألة واضحة بالنسبة لك واضحة واضحة جدا ولكن يعني أنت ما انتش عارف تخلف يعني مثلا يعني واحد مريض والمريض ده مسلم مؤمن وإنت عايز تروح تزور وقالوا لك لا بلاش تزور ليه هو النص في زيارة المريض واضح وصحيح وصريح ومسألة أنك ما تروحش تزوره دياً مسألة تأويل واجتهادات وحاجات كده طيب أنت مقتنع بهذا التأويل وهذه الااجتهادات حاسس أن ده يعني مقصود الشرع وكذا ولا أنت حاسس بحرج حاسس بحرج وحاسس أنه الصح أنك تروح تزوره وخايف خايف منه لا يبقى أنت إيه أنت تطرح كلامهم جانبا وتستجيب لنص الحديث وترح تزور في المريض يعني طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فدي مسألة تحتاج إلى إنسان لا يخشى في الله لو مثلا وطبعا المخالفات الواضحة اللي بيكون يعني وراها تأويلات بيكون المشايخ أحرص على اتباع السنة وأحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصدون أبدا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر ما هو اشتعص ولكن مسألة مصالح ومفاسد وترجيح هذه مسألة أهل العلم فيها يعني من أتاه الله علما وكان عنده ألة الاكتهاد بيكون في ظاهرها مخالفة للسنة في ظاهرها مخلف للسنة، وفي حقيقتها هو يحرص على إصابة السنة. وأنت المسكين التابع إما أن تفهم هذا المقصود ومرتاح قلبك له، مطمئن له، وليس فيه يعني مخلف مصادمة للشرع. تعلم إيه وجه الجمع بين الأمور؟ أو العكس أنك تعلم أنه مصادم للشرع وأنه مخطئ يعني هو مكتهد وعالم ونيته كويسة بس هو غلطة. ليه؟ لأن الأمر قال فيه غيره من أهل العلم كذا وواضح جدا وصدرك مرتاب في رأي هذا المقلد أو هذا الشيخ أو هذا الطائف يبقى إياك تسيب كلام النبارسة وهنا يوحشك الناس كلهم يعني لما هتسمع الكلام ده هو أنه عليه يبقى أنت إيه هتلاقي يعني هتلاقي بقى غربة غربة يعني ممكن ما يروحش يسلم على فلان والله لا يبتغي بذلك وجه ولا رضا وما لقى عشان يرضي فلان وما يروحش يزور فلان ليه عشان يرضي فلان وهو يعلم بينه وبين ربنا إنه لو راح زاره يبقى ده أرض لله ولو سلم عليه يبقى أرض لله وخايف من العبد وعارف إنه بيعمل عمل ما هواش تعبدي بل إنه هو إيه ماشي تابعه خلاص هذا أمر خطير جدا وهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد فإنه والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله و... وروح الأنس به والرضا به ربنا ورحمة صلى الله عليه وسلم ورسولنا ورسولنا ورسولنا نذكر بقى يعني شخصا نحسبه ولا نزكي على الله أحدا يتصف بهذه الصفة والله حسين شيخ الألباني رحمه الله كان ينفرد بما يرى أنه الحق ولا يخشى في الله لما تلائم ولو خلف الناس كله وهو أوتي علما ويعني من يعني من المجددين ونحسبه وأهل للاجتهاد فينصر الحق ولا يخشى في الله لما تلائم ولا يخشى في الله لما تلائم ولا يخشى من الاغتراب وربما يكون هو مخطئ يعني إن هذا مسألة كهدي والصواب مع غير ولكن مسألة أنه ينصر ما يراه ما أدى إليه اكتهاده وهو إيه قد بذل وسعه وجهده وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهكذا يكون أهل العلم وهذا ليس على سبيل الحصر ولكن لأنهم أمثال الشمس الواضحة يعني الشيخ الألباني والشيخ ابن عثمين أحسبهما والله أحسبهما لا يخافون في الله لوم تلائم ولا يشترون ولا يداهنون ولا يؤثرون شيئا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ ابن باز رحمه الله قمة الأدب ولا يؤديه الأدب أو يحمله على المدهنة أو مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمتاز الشيخ ابن باز رحمه الله بالأدب العالي مع القوة في اتباع السنة رحمه الله رحمه الله ورحمهم جميعا ورحمه الله ولما المسلمين وحفظه علماءنا ومشايخنا يا رب ربنا اجعلنا وإياهم على سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرضا لم يوجبه الله على خلقه ولكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه أي ثواب رضاه عنه الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها فمن رضي عن ربه رضي الله عنه ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عين المشتقين يعني الرضا هي ريحك وأول باب له إنك تعلم إنه هو الحق هو الحق الرضا ده هو الحق يا أيها الأخ الكريم أقول لك حاجة ويعني إيه ننتبه لها أحيانا يأتيك أمر سهل جدا وهو الأول فأمامك فرصة للاختيارات تروح تخطب فتلاقي متسهلة خالص وأول واحدة ومتسهلين معاك فأتي تفكر إنك عايز يعني أحسن من كده ويعني التسهيل ده يخليك تحذر وبعدين تومين تسايب الباب ده وتومين تمدور على باب تاني بعد ما تتجوز تعرف إن اللي كان معروض عليك في الأول السهل ده كان أحسن والأمر ده كتير بقى في حياته يأتيك الأمر في أوله سهل خالص ليه بتيسير ربنا سبحانه وتعالى كل المطلوب بس الرضا أنك أنت تبقى الرضا راضي واثق بحسن تدبير الله لك سواء أنت مدخل تدبيرك والفلسفة والظن فينقص حظك فلو يعني نفهم لسترحنا والله استرحنا أحيانا واحد يسيب الصح وما فيه مشق ويجري ويسعى ويكتهد لغاية ما يوصل للي هو بيظن أنه أحسن يبقى ضيع وقت وجهد وكذا ووصل وبعد ما يوصل وخلاص ما عرفش يرجع يجي بص وراه يلاقي السهل ده كان أحسن وكان أهنأ وكان جاي له بتدبر ربنا سبحانه فكان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة علم الشتقين يعني الواحد يتعلم الرضا يتعلم إيه الرضا المرأة حامل ولدت بنت إنت عايز ولي عايز يعني ذكر فما تشعرش بالرضا المرأة حامل ولدت ولد ذكر فبتفرح مش لأنه قدر ربنا لأنه ولد مش بتفرح أن أنت راضي بالقدر لا بتفرح لأنه ذكر إن ده مرادك لا إله الله فممكن اللي جات له بنت ده ده جاي له خير واللي جاله ولد ذكر ممكن يكون جاي له بلاء فإيه المطلوب؟ المطلوب أنك تخلع نفسك وترضى ولد بنت أكثر قلب ترضى ارضى بما يجريه الله عليك ويقدره لك ارضى يبقى أنت لما ترضى ربنا سبحانه وتعالى سيرضيك ولله المثل الأعلى أنت عندك واحد بيشتغل وعامل ناصح واحد جاي يشتري منك وعامل ناصح عامل ناصح وانت عارفه فهدلوقتي انت هتبع له السلعة الزي هي السلعة بخمسة وهو مش ممكن هياخدها بخمسة لو قلت له بخمسة بكام بصراحة هي بعشرة وليك بتمني لا لا مش عارف ايه المهم بعد ما تعبك خدها بست ورايح يقول انا خدت نقص اربعة وهي بخمسة وانت عملته كده ليه؟ لان انت عارف طبعه واحد تاني هو مسلم امره لله وانت عارفه بتتعامل معاه بكم؟ بخمسة لهم دفع ما فيش ولا كلمة تني، فده لما يجي لك وانت راجل يعني محترم وحسن الخلق وكريم تحب الاخلاق الحسنة كل ما يجي لك تشوف له أحسن حاجة وأحسن سعر وتوم أنت جاب من الآخر وهكذا لو عامل شغال عندك تقول له الساعة 8 يجي الساعة 8 ماشي 10 يا 10 اعمل كذا يعمله مطيع وأي حاجة تدهاله ويرضى بيها بتعاملوا إزاي؟ الرضي ده أحسن معاملة أحسن معاملة يعني لو البعيد بقى لئيم أو كذا ده بشر إنما إحنا بنتكلم بقى ولله المسألة الأعلى يعني الله الأسماء الحسنى والصفات العلية يعني نتكلم لو بشر يعني فيه أخلاق كويس نعم هندخل في فقه البيع معلش عديها دي دلوقتي عدي دي فدلوقتي المسألة مسألة المعاملة إن ربنا عام لك المعاملة دي أنت تكون عبد راضي ومسل إيه اللي تتوقع من ربنا سبحانه وتعالى يعاملك بالرضا فتكون أحسن الفائز أما مسألة المساومة المساومة موجودة في الشرع والمحذور الغبن الفاحش أو الغرر يعني لا تستغل جاهل الزقون تضحك زي ما بيقولوا يعني والغبن الفاحش ترفع عليه غير السوق يعني تغبنه في السلعة فيشعر ان ده مش سعرها في السوق يعني انت اعلت عليه بما لا, لا ليس في مستوى السوق السوق حكم عدل انما التفاوت في الاسعار في السوق بقالوه نسبة ده بعشرة وده بحضناشر وده باتناشر وده بتسعة ده امر يعني ده سعر السوق انما الغبن الفاحش او الغرر هذا هو المحظور إنما ممكن هو يبيع حاجة بخمسة ويبيعها بستة ويبيعها باربعة دي مسائل يعني ليست محظورة وإنما من فقه المعاملات يعني ممكن يبيع بسعر واحد ممكن يبيع كذا إنما مسألة الظلم والمباح والحلال والحرام ليس فيه حرج من البيع بما هو في سعر السوق بما ليس فيه غبن ولا غرر والعبد للعبد فيما يكره درجتان درجة الرضا ودرجة الصدر فيما يكره مما يعني يقدر عليه حتى لو في القتال في سبيل الله ممكن يكره القتال وكتب عليكم القتال وكره لكم ويصبر على القتال ده أمر ليس فيه حرج ممكن درجة الرضا يبقى إنسان عايز يفتح باب الجهاد ويرى يعني الروح والانشراح في الجهاد في سبيل الله ويرس سعادة في أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يغفر وأن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يغفر لنا ثم ينصرنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على الكافرين فالرضى فضل مندوب إليه والصبر واجب على المؤمن حتم وأهل الرضا تارة يلاحظون المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وأنه غير متهم في قضائه وهذا مثل ما تلاحظ الطبيب يدي فلوس وبتشكره وهو بيعمل عملية المريض نفسه بيدخل الطبيب يعني لو عنده أي حاجة تجرى عملية بيعطي للطبيب مال وبيسلم له بيعمل له اللي عايزه وبعد ما يعمل وفي ألام شديدة يقول له فيه ألم شديد جدا يقول له مثلا أنت بخدحه والألم ده بسبب العملية ويشكره ويدعيله لأنه واثق أنه اللي الطبيب بيعمله فيه خير خير في العاقبة وإن كان يعني أسبابه ومراحله وتفصيله فيه شق وخياطة وألام وكذا إلا ان السكوت عليه أشد والطبيب بيرحمه فالله سبحانه وتعالى أرحم بك وكل ما يحدث لك يداويك به سبحانه وتعالى فينظر إلى المبتلي وخيرته لعبده في البلاء وهذا يعني بأواضح جدا في مسألة الدنيا يعني واحد ماشي معاه الحمد لله رب العالمين وقامت وقفة ليه؟ هي ماشية بيشكر بيشكر ومسكين بيشكر وحسس بنعمة ربنا وصلت لحد هو كده هيتوقف عن الشكر وهيشوف نفسه وهيكبر وهيضغم وهيقص قلبه وهيتجه للدنيا بعد المكان متجه لله وأمله هيطول وهيتفتح عليه أبواب وخطته هتتخ هتختلف هتبقى مخ خطط للدنيا تقوم وقفة خامس وترجع ترجع عشان يرجع للربنا تاني وإلا هيضيع هيضيع لو وهو لما تؤفى بزعلان أول وزعلان ووو في ضيق لإن هو الدنيا فتنة نعوذ بالله من الدنيا ومن النساء ونعوذ بالله من الغنى ومن الفقر نعوذ بالله من المال نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها مضط فلا تتهم ربك في قضائه وطارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله فأستغرقون في مشاهدة ذلك حتى لا يشعرون بالألم وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة حتى ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره من حبيبهم والفرق بين الرضا والصبر أن الصبر حبس النفس وكفها عن الصخط مع وجود الألم وتمني زواله وكف الجوارح عن العمل بمقتضى الجزع والرضا إن شرح الصدر واسعته بالقضاء وترك تمني زوال الألم ترك تمني زوال الألم ده يعني إيه مسألة يعني ما هيش تمني زوال الألم اعتراض يعني السؤال العافية هذا أمر حسن وتمني زوال الألم هذا أمر حسن وأن هذا أمر يأتي يعني إيه بدون تعمد يعني بيصف حال ناس يعني هو درجة التسليم لله سبحانه وتعالى ما بيشغلش باله بأي حاجة يعني بيشغل باله هو عنده يقين وثقة وسايب نفسه تماما لله سبحانه وتعالى إنما ما هوش عايز الألم يستمر أو كذا أو كذا لا دي لأن السؤال العافية هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى وإن وجد الإحساس بالألم لكن الرضا يخففه بما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل الروح والفرج في اليقين والرضا في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وقال, وقال عن قمة في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى لهذا هدى القلب يهد قلبه أنها من عند الله فيسلم ويرضى وقوله تعالى فلا فلنحيينه حياة طيبة قال هي الرضا والقناعة هذه الحياة طيبة الرضا والقناعة ودخل أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل يموت وهو يحمد الله فقال أبو الدرداء أصبت إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به الإنسان يرضى بقضاء الله القناعة والرضى هي الحياة الطيبة هي الحياة الطيبة هي التي تطيب الحياة الرضا بالصحة الرضا بالزوجة الرضا بالمال بالدخل يعني الرضا بالسكن الرضا بما قسم الله لك الرضا بما قسم الله لك تكون أطيب الناس عيشا ونظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عادية بن حاتم كئيبا فقال يا عادي من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمل يعني من سخط القضاء فإنت تلاقيك ممكن يعني يصيبك هم أو تجد واحد كده يعني حاطط يعني إيده كده تحت خده وبين عليه يعني دماغه بيفكر فالرضى بقضاء الله من رضي بقضاء الله جرى عليه القضاء وكان له أجل ومن لم يرضى جرى عليه القضاء وحبط عمله وربما ياخد وزر وقال عمر بن عبد العزيز ما بقي لي سرور إلا في مواقع القضاء كل حاجة تحصل هو يشعر بالسرور لأنه يعني يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويعني لما يعني يعني لما وضع له السم واصيب به ما قالش يعني لو أنا كنت ما أكلتش ولو كنت اتخذت خادم أمين ولو كنت عملت لي كذا ولو كنت احتطت يبقى كل ده تحسر إنه كان عايز يعيش أكثر من كده وإنه هو حزين أنه هيموت فأقول ليه كل ده ده هو لا يعلم شيئا ده هو كده يعني ده هذا قدر الله لأنه حصل قدر الله حصل هو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى والله لا يختار له إلا أحسن الاختيار وأحسن التدبير فهو يشعر بالسرور فيما قدره الله تبارك وتعالى وقال الحسن من رضي بما قسم بما قسم له وسعه وبارك الله له فيه ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه وقال بعضهم من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء وقال بعضهم لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله تعالى على كل حال فمن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات وأصبح أعرابي وقد مات له أباعر فقال هذا الشعر الإنسان حوال كذا يبقى عايز يعرف إيه الأرض له في المسألة دي حتى لو كان يخالف هوان يعني ما هو الأرض لله في هذه المسألة يفعل عشان أنا زن حل للمسألة دي يبقى واحد عايز يطلق خايف يكون حرام ومش عايز يطلق وخايف يكون شر وهو عايز الأرض لله لو الأرض لله ما يطلقش مش هيطلق وهي السفر بس هو عايز يعرف الأرض لله واحد عايز يسافر وعايز الأرض لله هو السفر الفيزا المرتب عالي جدا ويعني فرصة ونفسه تحب هذا الأمر وفرصة ويعني دنيا مفتوحة وحلال مئة بالمئة والأرض لله هو عايز يعرف الأرض لله لو كان الأرض لله ما يسافرش مش يساف يبقى معنا كده إنه هو لما يكون عايز الأرض لله حتى لو خالف هواه دافقة في الله وحسن ظن بالله ويعلم أن تدبير الله له أحسن تدبير يمشي بالقراء أو بالأسباب الشرعية إيه هي الأسباب الشرعية مدام هو عايز الأرض لله لأن الأرض لله مدام هو فوض الأمر لله ربنا هيقدر له الأرض زي الاستخارة كده. يبقى مثلا يستشير من يثق به من أهل العلم ويستخر ربنا وربنا سبحانه وتعالى هي شخصا فيجد المشورة في مخالفة هواه ويتجرد من هواه ويجد قلبه يا يرتاح إلى المشورة فيتوكل على الله ويعلم أن هذا هو الأرض لله هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين